وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ ميثاق النبيين لما مِنْ تَقَالَ النَّبِيِّنَ لَمَآ أَتْيْتُم مِنْ الْكِتَابِ وَحِكْمَةً ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُوا النَّبِيِّ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاتحون أفغير دين الله يبعون وله أسلم من في السماوات والأرض وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وطرها وإليه يرجعون